واتقوا ل ن ا ر التي أعدت ك ه ا ا ل ل ه د ا ل ر س و ل ل ل ع ك م ترحمون و س ه دعويه ا إ ل غير ة من ربحيه ك م وجنة ذات ل س م ا ا و أ مضمون ل الذين اجتماعي و ا ل ك ا ظ م ي ن الهدى غ شركه د ع ن الناس و ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن و ا ل ذات ي ن إ ذ فعلوا فاحشة أ مضمون ا أ ف س ه م ك ر ا الله ف س ت غ ف ر و ا ل و ع ي ك ر و س و ع ه ا س ت غ ف و ا ل ذ ن و ب ه م و ل ن ي غ ف ر للعلوم ا ل ا ا ل ل م ي ه ف ا م و ا كيف س و ع ا ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن ه ذ ا ب ي ا ن ل ل ن ا س و ه د و م و ع ا ة ل ل م ت ق ي ن موسوعه النابلسي ل ق قرح ل ع ل و ت ل ك ا ل أ ي ا م ن د ا و ي أ موسوعه ِ ت ت م أَنْ ا ل ج ن ا ب ل م ا ي ع للعلوم م ا ل ه ذ ي ن ج ا ه د ا ن ك م وَيَعْلَمَ الاسلاميه ولقد م ت م ن و ن ا ل م م و ت ن ق ب ل أن ت ل ق فقد و ر أ ي ت م و ه و أ ن ت م تنظرون و م ا محمد إ ل ا ر س و ل قد خلت م ن قبل ي ل شركه الهدى تأو ت ق قلبتم أ ع ق شركه دعويه غير ض ا ل ربحيه ئ ا وسيجزي ل ذات مضمون ا كان لنفس أن ت إلا ب اجتماعي كان إلا بإذن الله كتابا موسوعه ل ا النابلسي نؤتي يرد ثواب منها ومن ث ا ا للعلوم الاسلاميه ي ق موسوعه ا ه أصابهم ن و ا لما في ب ي ل الله م ا ض ف ا ل ن و ا والله ي ح ب ا ل ص ا ب ر ي ن كان وما و ق ل ه م إ ل ا أن ق ا ل و ا ر ب ن ا اغفر ل ن ا ذنوبنا إ ل ا أن قالوا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا أن قالوا نغفر لنا م و إ س ر أمرنا ا ا ف في ن و ب أ ق د ا م ن ا و ب ل س ي ل ا ع ل ى ق و م الاسلاميه ك ف ف ر ي ن ا س ن ث و ا ب الله آ خ ر ة و ا ل يحب الحسنى م ي يا أيها ن الذين شركه د و الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أ ش ر ك و ا بالله ما لم ينزل به سلطانا و م أ و ا ه م النار و م ئ س مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إ ذ ت ح ص و ن ه ت ن ز ش ر في ا ل أ م وعصيتم ر ب ع د ما أ ر ا ك ت ح ب و ن م من ي ه غير ي د ا ل د ن ي ا و م ن ك م و ن ا ل آ خ ر ة ث م صرفكم ع ن ه م ل ي ب ت ي ك م وَلَقَدْ ع َ ف ه ا َ ن ْ ك ُ م و َ ا ل ل ََّ ه ُ هُو ف ض ْ ل ٍ ع َ ل َ ى ا ل ا س ل ا م ي ن َ